إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا إِنَّ هَذَا يَنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّ هَذَا يَنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّ سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتذنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا برار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عيني يشرب بها عباد الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام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 خافوا من ربنا يوما نبوسا قم طريرة إننا خافوا من ربنا يوما نبوسا قم طريرة فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاه بما صبروا جنّة وحريراً. وجزاه بما صبروا جنّة وحريراً. متكئين فيها على الأرايق. شمسا ولا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وذانية عليهم ظلالها وذللت حطوفها تذليلا وذانية عليهم ظلالها ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. Wysqon فيها kain, kan mizaj hazan jabila. Wysqon فيها kain, kan تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم اسيبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم رايت نعما وملكا كبيرا واذا رايت ثم رايت نعما وملكا كبيرا عليهم ثياب رَسِينَ خُضْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّ أَسَاوِيرَ مِنْ فِضَّةٍ عليهم ثيابُ رَسِينَ خُضْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّ أَسَاوِيرَ مِنْ فِضَّةٍ وَحُلُّ أساوير من فيضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وحلوا أساوير من فيضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء. وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أصبر لحكم, اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وَمِنَ الْلَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلَةً طَوِيلَةً وَمِنَ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. نحن خلقناهم وشدنا أسرهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وإذا شئنا تذكره ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء الشَّهِ وَفِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لهم عَذَابًا أَلِيمًا الظَّالِمِينَ أَعَدَّ عَذَابًا أَلِيمًا